وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضال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 وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبئين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبَصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ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 وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّا نَا عَذَابَ السَّمُومِ إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحمٍ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقول نشاعر نتربص به ريب المنون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 أَمْلَهُم لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُنَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ